إذا صيحات قائد أيها المسلم جاهد هي هي لا تقاعس القتال هو المؤانس فإذا صيحة قائد أيها المسلم جاهد هي هي لا تقاعس القتال هو المؤانس وتركا كل الخوانف ودي عن أغلى المعارف هي بالتقوى تزود وعلى الكفر تمر واترك كل الخوانف ودي اشتركوا في هيا بالتقوى تزود وعلى الكفر تمرد أصلخا إني المجاهد إني ماضي لي أجاهد فبلادي مزقوها والعقيدة قيدوها ودياري هدموها إني ماضي مثل خالد فبلادي مزقوها والعقيدة قيدوها ودياري هدموها إنما مثل خالد بين لحن الراجمات وصهل الصافنات وصليل الصارمات إنما ضم مثل خالد بين لحن الراجمات وصهل الصافنات وصليل الصارمات إنما ضم مثل خالد لست أخشى أي كافر إنني مسافر. أيها الرشاش فاصدح أيها المحزون فافرح أيها الزهر تفتح سوف تسقيك دمائي أيها الرشاش فاصدح أيها المحزون فافرح أيها الزهر تفتح سوف تسكى دمائي سوف يضعك إيمائي إني ما أحارب كل غدار وتابي أيها الأحباب هب وندائي فلتلّب إني ما ظلي أحارب. كل غدار وكاذب أيها الأحباب هبوا وندائه فلتلبوا أيها الهرم تقدم هذا عزمه كالزلازل هيا يا صنديد ودد كالشرايين تمدد إني ماض حتى أنصر أو يواروني شهيدا هيا يا صنديد ودد كالشرايين تمدد إني ماض حتى أمصر أو يواروني شهيدا عندها أحيا سعيدا أيها المقدام أقدم خاسر من كان أحجم واصرخا إني مجاهد إني ماض لأجاهد أيها المقدام أقدم خاسر من كان أحجم واصرخا إني مجاهد إني ماض إني واضٍ حتى أنصر أو يواروني شهيدا إني واضٍ حتى أنصر أو يواروني شهيدا